ريجالن الله يوم انفجارته ورا بين من ذكر الله واقام الصلاه وايتى الزكاه واذا الزكات يخافون يوما ثقلب فيه القلوب والابصار نيعجزي يرحم الله احسن ما عمل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا ثواب دقيقه يحسبه الظمآن ماءا حتى اذا جاء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوساه حسابا والله سريع الحساب انكب المت في بحر النجين يغشاه مرج من ثنقه موج من ثنقه سحاب وَلَمَاتٌ بَعْضُنَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُنَّ مَن يَكادُ يَرَهُمَا وَمَن لَّمْ يَجِدْ فلم تر أن الله يسجح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله علم بما يفعلون أعلم الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُجْرِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ كَمَا تَشَاءُ تَوَلَّى الْوَجْهَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِمْ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالًا فِيهَا مِن بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَن مَّن يَشَاءُ يَا كَادَ صَلَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ